وَإِذَا أَرَأيَتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَدْسَامُهُمْ وَإِنَّ يَقُولُونَ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَهُ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُ اللَّهُ أَنْ لا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 والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إروج من إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 وعزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أقرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ